أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار فنزولا عند رغبة إخواننا وأحبتنا في غرفه سبيل النجاة وطلبهم أن نشرع في دروس ميسرة من حصص مصطلح الحديث ارطأينا بفضل الله تعالى أن نشرح أن نشرح في شرح متن ميسر ألا وهو المنظومة البيقونية سالكين في ذلك مسلك سلفنا الصالح رضي الله عنهم في التدرج مع طلبة العلم. في أخذ العلوم كما جاء في قول ابن عباس أو في تفسير ابن عباس لقول الله تعالى ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون أو تعلمون في قراءة أخرى الكتاب بما كنتم تدرسون فقال الرباني هو الذي يتعلم صغار العلم قبل كباره ولهادرت أين بفضل الله تعالى أن نشرع في هذا المتن المبارك ألا وهو متن البيقونية سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع وأن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا ما جهن وكما تعلمون أحبتنا بأن علم الحديث من أشرف العلوم على الإطلاق لأن هذا العلم أولا يتعلق نعم هذا العلم يتعلق أو استمد شرفه من المعلوم له أو من صاحب ألا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا العلم لا يمكن لأي من شرف المعلوم نعم لا يمكن لأي شخص أن يستغني عنه فالفقيه الذي يستنبط الأحكام من الأحاديث فقبل أن يستنبط الأحكام لابد أن يعف درجة الحديث ها؟ وأن يتبط العرشة قبل أن يشرع في نقشه كما يقال والمفسر الذي يريد أن يفسر الآيات بحديث رسول الله وهذا أصل من أصول التفسير كما تعلمون وهو تفسير القرآن بالنصوص النبوية التي تقيد مطلقه وتطلق مقيده فلا بد للمفسر أن يكون على علم بهذه الأحاديث. التي سيفسر بها كلام الله جل وعلا وهكذا فكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم ألا وهو علم الحديث أو مصطلح الحديث إذن فهذا العلم هو من أشرف العلوم حيث أنه يوضح للطالب كيف يميز بين الصحيح والسقيم وكيف يعرف المقبول من المرضود ولذلك نجد أن كل متعلم لعلم شرعي هو في حاجة إلى هذا العلم في حاجة إلى هذا العلم إذن فهذا العلم هو صمام الأمان كما يقال لهذا الدين وهو أيضا صمام الأمان لطالب العلم حتى لا يقع في القول على الله وعلى رسوله بغير علم فالحذر الحذر لطالب العلم أن يتجاهل قيمة هذا العلم أو يتناساه أو يتناساه إذن هذا العلم انطلاقا من مبادئ كل علم كما جاءت في النظم إن مبادئ كل إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشاعر حكم الشاعي مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع ها هذا الشرف إذا كل علم لابد لطالب العلم أو ييد طالب العلم أن لا لابد أن يعرف هذه المبادئ العشرة سواء كان العلم يتعلق بالتوحيدي أو المصطلحي أو الفقهي أو اللغتي أو الأصولي كل علم لا بد أن يمر من هذه ألا هي ألا وهي هذه المبادئ العشرة <تصفيق> إذا مصطلح الحديث أو الحد ما هو الحد ما المقصود بالحد الحد والموضوع ما نقصد بالحد الحد هو ماذا حد الشيء هو ماذا التعيف نعم ما شاء الله. التعيف الحد هو التعيف نعم إذن تعيف هذا العلم هو علم بأصول وقواعدة يعرف من خلالها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد إذن هذا هو هذا العلم أو هذا هو تعريفه هذا العلم إذن هذا هو الحد أما موضوع مصطلح الحديث هو دراسة السند والمتن نعرف بأن الحديث يتكون من جزئين الذين ينقلون هذه السلسلة التي تنقل عن رسول الله والتي تجد فيها حدتنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان هي السند والمتن منتهى إليه السند ها؟ يعني هو قول رسول الله أو فعله صلى الله عليه وسلم هذا العلم يدرس السند ها؟ يدرس هؤلاء الرجال الذين يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرس كذلك المتن يدرس كذلك المتن أي الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أه؟ يدرس السند والمتن من حيث القبول أو الرد من حيث القبول أو الرد هذا هو المقصود بموضوع مصطلح الحديث طمعت مصطلح الحديث إذن طمعت مصطلح الحديث أنا أرى حسب ظني ورأي المتواضع أن لهذا العلم ثمرتان الثمرة الأولى وهي تمييز ما صح من الأخبار وما سقم منها ها هذه الطمر التي يذكرها علماء هذا الفن وهناك ثمرة أخرى أرى بأن الذي يتعامل مع هذا العلم قد يستفيد منه في حياته كذلك لو طبق المسلمون هذا العلم في حياتهم منتشرت الشائعات وكل واحد سمع خبر لا بد أن يتحر هذا الخبر لأن له هذه القواعد هذه القواعد التي جاءت في هذا العلم قد يأتي شخص ويقول لك قيل بأنه وقع وقع أو كده أو كده. فيأتي بصغة التمريض في كلامه وصيغة التمريض تدل على أن الحديث ضعيف تسمع في الجرائد والمجلات وكذا من الأخبار فلا حول ولا قوة إلا بالله. وطرى المسلمون يصدقون كل خبر فهذه سمكة ظهرت في الإمارات العربية نصفها مرأة ونصفها سمكة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه شجرة ظهرت في ألمانيا مكتوبة او فورها مكتوبة فيها لا إله إلا الله واتضح بأن هذه ش... هذه الغابة ليست غابة في ألمانيا ولغي ذلك وإنما هي لوحة لرصام مصري ضاعت منه وهكذا وهذا المكان الذي كانت فيه العمارتان المعروفتان في أمريكا ذكر في القرآن ويعني شائعات لو كان المسلمون يطبقون هذا العلم على كل خبر سمعوه أو قرأوه في مجلة أو جيدة أو كذا لقل شر الشائعة إذن فالواحد بمجرد أن يسمع كلاما أن يسمع لا يتثبت من هذا الكلام من الذي يعلم التتبت في سماع الأخبار هو هذا العلم هذا العلم لا يمكن وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل سمع كم من شخص مات وما مات، وكم من شخص مريض وما مريض، وكم من كذا وكذا وكذا بسبب الشائعات وبسبب أن المسلمين ليس لهم ضوابط في قبول الخبر، افتقدوا الضوابط والضوابط فضل الله تعالى موجودة عند المسلمين، فكما نفعل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن طمرت هذا العلم أن تطبقه في حياتك اليومية، فلا تنطل عليك الإشاع، ولا ينطع عليك ما تسمع، بل كل كلمة وكل خبر سمعته تمضره من هذه البوتقة من صاحب الخبر؟ أين يوجد الخبر؟ آه، هذه جيدة، جيدة علمانية. وهل تعتقد أن الجيدة العلمانية ستقول على الإسلام قولا جميلة؟ آه، من قال هذا الخبر؟ على هذا الشخص هذا الشخص كافر وهل هوية الكافر يعتد بها في حق الإسلام المسلمين وهكذا إذن هذه من الطمع إخواني فالذين يتعاملون مع هذا العلم ها؟ في الحقيقة يتتبتون في سماع كل خبر ويتتبتون في التعامل مع الأحداث وأضرب لكم مثالا حيا جميلا عشناه, كم... عشناه جميعا ألا وهو موقف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله مع ما حصل في مصر هذا هو موقف المحددين يا أخوة لي لا, لا ينبغي لكل مسلم أن يتبع كل واسمع وإن يسمع كل خبر فيصدق ما يسمع فأصحاب هذا المنهج السوي ها؟ هؤلاء المحدثون يتتبتون في قبول الخبر ويتتبتون في نقل الخبر ويتتبتون في كل شيء. إذن هذه من الطمرات العظيمة التي يكتسبها طالب العلم إذا هو تعامل مع هذا العلم ليس على مستوى نعم نعم ليس على مستوى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وهذا على مستوى طبعا. وإنما كذلك حتى على مستوى الأخبار التي يسمعها طالب العلم أو المسلم كل يوم إذن هذه من ثمرات هذا العلم إذن نسبة هذا العلم نسبة مصطلح الحديث قيل بإن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا العلم يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما فضل هذا العلم فضل هذا العلم فضل هذا العلم هو من أفضل العلوم على الإطلاق حيث لا تجد علما من العلوم الشرعية إلا ويفتقر إليه لماذا؟ لأنه يصون كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم من الآبثين يصوم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم من العابتين وقد ورد في فضل هذا العلم ها وأهله أحاديث كثيرة ها نذكر منها ما رواه المسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أكثرهم علي صلاة والحديث راتمد وحسن إذن هذه منقبه شريفة ها تختص بروات الآثار ونقلتها, ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابه من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة من أهل الحديث يخلدون ذكره في طروسهم والتسليم عليهم في معظم الأوقات في مجالسهم ومذاكرتهم ودروسهم ما شاء الله إن لم تستفد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة عليه فكفى بها نعمة هذا من فضل التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله مرأا سمع من شيئا فبلغه أو فأبلغه كما سمعه فربما مبلغ او عاله من سامي وقال حديث حسن صحيح هكذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ولهذا أحد السلف سئل لما نرى بأن أهل الحديث وجوههم نظرة قال نفذت فيهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نضل الله مرأة يعني خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة، لم يشرك فيه أحدا من الأمة، لأنهم تحملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عباس نذل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفاء قمنا يا رسول الله ومنهم خلفائك قال الذين يرون أحاديثه. ويعلمونها للناس هو الطبراني في الأوسط ولعله يحتاج إلى زيادة بحث في درجته وأما الواضع لهذا العلم قال الحافظ محجر وغيره من أهل العلم المتأخرين رحمهم الله أن أول من صنف في هذا العلم هو أبو محمد الحسن من عبد الرحمن الرمه موزي سنة 306 للهجاح واسم الكتاب المحدد الفاصل بين الراوي والواعي لكن هذا الكتاب لم يستوعب لم يأتي بالاصطلاحات كلها لأنه أول من صنف في هذا العلم اسم الاستمداد في مصطلح الحديث استبدى العلماء هذا الفن بطريق التتبع والاستقراء بطريق التتبع والاستقراء نعم وأما حكم الشارع ما هو حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ ما هو حكم الشارع في تعلم هذا العلم؟ نعم ه فرض كفاية. نعم فرض كفاي نعم لكنه قد يصير فرض عين متى متى يصير فرض عين نعم نعم تمام على المفتي والمفسر نعم وكذلك متى اذا لم يتعلمه احد يعني لو ان الامه رفضت ان تتعلم هذا العلم يصير في حقها ها فوضى عين نعم شأنه كشأن كل العلوم الشرعيه طيب مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دل الجميع هذا الشرف أي من أتقن نعم من أتقن أه بعض, أه بعض أبواب هذا العلم التي يستطيع من خلاله من خلاله تقديم دينه وعبادته فإنه يكفيه ذلك وأن من أتقن وأما من أتقن جميع أبوابه حتى أصبح إماما فيه ها <أه> نال <نحن> مباشر ده مباشر نعم، حتى أصبح إماما فيه فقد نال الشرف العظيم من الله في الدنيا والآخرة، ولا شك يا الاخوه أن أصحاب هذا العلم هم قلة قليلة، وكما قال ابن الجوزي وكانوا قلة فيما مضى، وهم قلة فيما بقي. وعلق الشيخ الالباني رحمه الله على هذا الكلام بقوله اذا كان هذا في زمن ابن الجوزي فكيف هو الحال في زماننا واستشهد ببيت الشاعري وكانوا وكانوا فيما مضى اقل من من القليل ما شاء الله ذهب البيت وكانوا الله المستعان سيأتي إن شاء الله نعم إذن فأصحاب هذا العلم وكانوا إذا عدوا فصار أقل نعم وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل ها؟ فصاروا اليوم أقل من القليل نعم يعني الآن لو أردنا أن نقوم بعبلية إحصائية لعلماء هذا الضرب لا أتكلم عن الحفاظ الذين يحفظون الحديد فهؤلاء بفضل الله تعالى موجودون في كل مكان وفي كل زمان ها لكن الأزمة في أطباء الحديد ها الذين يعيفون علل الحديد ويمحصون الأحاديد ويغربلون الأحاديد هؤلاء الذين نتكلم عنهم وهؤلاء الذين هم في حاجة الأمة في حاجة إليهم ها وأما الحفاظ بفضل الله تعالى فهم كتر حتى أنهم يحفظون الضعيف والصحيح والحسن إذا أصحاب هذا الضرب فهم قله قلة في كل زمان ومكان لأن هذا العلم يتطلب نفسا ويتطلب تأييدا من الله جل وعلا يتطلب تأييدا من الله جل وعلا يحمل من هذا أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أه؟ من كل خلف عدوله نعم تماما النظري كثير لكن التطبيق صعب تطبيق صعب من تعرفون من الإخوة أيها الإخوة من تعرفون من العلماء يهتم بهذا العلم أه؟ كلنا نعرف الشيخ أبي إسحاق الحويني هل هناك آخرون يهتمون بهذا العلم يمحصون الأحاديث و رحمه الله نتكلم عن الأحياء <تصفيق> الشيخ الألباني في زمانه تمام رحمة الله عليه والدكتور فريج ما شاء الله المأيبي نعم وصلنا ثلاثة آه وصلنا أبو الحسن أبو الحسن المأيبي نعم المأي نعم، هكذا من مأيب يعني من اليمن، عبد الله السعد، ما شاء الله. الأرنعود، الأر... ما أدي هل الأرنعود، نعم، آه الأرنعود أبو الحسن المأيبي، نعم، بكسر ضاء المأيبي، كرماك الله يا استغنا بالفضل، المأيبي من مأيب، نعم، ما وصلنا عشرة عامل سليم وعلي حسن الأتري عبدالله نعم الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير نعم ومشهور سلمان نعم وصلنا عشرة والشيخ سعد الحميد نعم عبدالله الملاحب أبو معد طارق بن عوض الله نعم سليم الهلالي نعم ما شاء الله يعني هذه المناسبة أن نتعرف على هؤلاء ما وصلتم خمسة عشر رجلا ها ما شاء الله كم عدد المسلمين اليوم كم عدد الدعاة كم عدد فانظروا كم عدد المحدثين حتى يظهر لكم، هاه، الشيخ المدخلي، نعم، حتى نعم، هم قلة، هاه، مليار، الحمد لله يعني حتى يظهر لكم بأن هؤلاء لو وصلنا إلى مئة، ولو وصلنا إلى مئة محددة، هاه، فهم قلة مقارنة مع حجم، هاه، مع حجم المسلمين، ومع حجم الدعات. والخطباء ها؟ والعلماء كذلك لا شك أنهم فعلا قلة مصطلح الحديث يتطلب همة عالية ليست مسألة مراجع ها؟ المراجع موجودة بفضل الله تعالى لكن يتطلب صبرا أه؟ أه مما يحكى عن الشيخ الألباني رحمه الله أن أمه عبد الرحمن يعني زوجته كانت تأتيه بوجبة الفطور، وتنصيف. لما تأتي بوجبة الغداء تجد بأنه لم يتناول وجبته الأولى، فتضع له الغداء. لا يخرج إلا إلى المسجد ويعود. وهكذا لا يفك في الطعام حتى الطعام لا يفك فيه. م? لا إله إلا الله. الحقيقة علم يتطلب. صبرا طويلا ومجهودات جبارة نسأل الله تعالى أن هي للأمة شبابا أبو عبيدة المرار كل شيء الله يكرمك طيب والدكتور أي سعيد كذلك ها الدكتور أي سعيد كذلك من أصحاب هذا الفن <تصفيق> نعم الغماريين تمام نعم إذن قلت لحد حد الآن لم نصل إلى, إلى عشرين شخصا إلى عشرين شخصا يعني يبقى أصحاب هذا الفن قلة الله المستعان طيب إذن ننتقل بفضل الله تعالى ونشرع في شرح أبيات البيقونية وكما يعلم الأحبة بأن البيقونية هذه ها كما أخبرنا من قبل الشيخ المسندين الشيخ المسندين بأن سندها منقطع نعم بأن سندها منقطع. أليس كذلك يا أصحاب الإسناد؟ هاه؟ بلا سند لها أصلاً؟ الله المستعان. أنا مرة سمعت من أحد الشيوخ خالب أن سندها هاه منقطع. يعني لا لا سند لها. نعم. ما شاء الله آه ما شاء الله جزاك الله خير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، إذن فنبدأ بإذن الله تعالى بمقدمة في علم مصطلح الحديث آه إذن فالمصطلح علم يعرف به أحوال الله والمروي من حيث القبول والرد وكما سبق معنا قلنا بأن فائدة علم المصطلح وتنقيه الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره ليتمكن من الاستدلال بها أو ليتمكن من استدلال بها لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى امرين هما أولا تبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا تبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تانيا تبوت دلالة على الحكم فتكون العناية بالسنة النبوية امرا مهما لأنه ينبني عليها أمر مهم وهو ما كلف الله به العباد من عقائده وعبادات وأخلاق وغير ذلك وتبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث لأن القرآن نقل إلينا كيف نقل إلينا القرآن نقلا ها القرآن كيف نقل إلينا ب نعم يا أخوة نعم القرآن نقل إلينا بالتواتر تماما نقل إلينا بالتواتر هم؟ نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى هم؟ ونقله الاصاغر عن الاكابر فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته ثم علم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين ما هي أقسام علم الحديث؟ ما يا الله يخبر؟ يا ما هي أقسام علم الحديث؟ ها نذكركم بما تحفظون. هواية ودعاية. أحسنتم. هواية ودعاية. فعلم الحديث هواية. أم؟ يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله. ها؟ وأحواله، ها؟ ويبحث فيما ينقل لا في النقل مثاله مثال. إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل، ها؟ أو تقرير أو حال وهل يدل على كذا أو لا يدل؟ أو لا يدل؟ فهذا هو علم الحديث يوايا، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال ومن الأفعال الإقرار فإنه يعتبر فعلا وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. اما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد مثلا إذا وجدنا راويا فإننا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مرضوض م? أما المروي فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المرضود وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدول لكن قد يكون المتن شادا أو معللا فحينئذ لا نقبله كما أن إحيانا لا يكون رجال السندي. السند ها؟ يصلون إلى حد القبول والثقة لكن الحديث نفسه يكون مقبولا وذلك لأن له شواهد ها؟ نعم لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشيعة تؤيده إذن فائدة علم مصطلح الحديث وعليكم سلامة الله هو ماذا؟ هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث وهذا مهم بحد ذاته لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه على ثبوت الدليل وعدمه وصحة وضعفه نعم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم إذن البسملة ما هي آية من كتاب الله عز وجل فهي من كلام الله تعالى يبتدأ بها في كل صورة من صور القرآن الكريم إلا صورة واحدة ما هي هذه الصورة التي ليست فيها بسملة ما هي هذه الصورة التي ليست فيها بسملة آه. براءة نعم صورة براءة تمام نعم براءة <تصفيق> جيد فإنها لا تبدأ بالبسمله اتباعا للصحابة رضوان الله عليهم ولو أن البسمله كانت قد نزلت في أول, في أول هذه الصورة لكانت محفوظة أه؟ أو التوبة, أو التوبة. لا. لكانت محفوظة كما حفظت في باقي الصور ولكنها لم تنزل أه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة أشكل عليهم هل صورة براءة من الأنفال أم أنها صورة مستقلة فوضعوا فاصلا بينها بدون بسملة البسملة تشتمل على ماذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما هو أول شيء تشتمل عليه م? بسم الله ما اعراب بسم الله هم ها جاعل ومجرور نعم تشتمل ها او فيها جاعل ومجرور بسم الله بسم الله ها وكذلك ها مضاف اليه نعم مضاف اليه وكذلك صفه بسم الله الرحمن الرحيم وكل جار ومجرور لا بد له من ماذا نعم لا بد له من التعلق ها؟ إما بفعل كقام أو معناه كاسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا ها؟ إذن البسملة هنا متعلقة بمحذوف فما هو هذا المحذوف ما هو هذا المحدوف اختلف أه؟ اختلف النحويون في تقدير هذا المحدوف لكن أحسن ما قيل فيه وهو الصحيح أن المحدوف فعل متأخر مناسب للمقام نعم مناسب للمقام مثاله إذا قال رجل بسم الله وهو يريد أن يقرأ النظمة فان التقدير يكون بسم الله اقرا م? لو اردت ان تقرا مثلا تقول بسم الله بسم الله اقرا او بسم الله ابدا نعم بسم الله ابدا في قراءة المتن. لو اردت ان تشرح متنا تقول بسم الله اشرح بسم الله لو اردت ان تكتب يعني تريد ان تكتب مناسب للمقام تمام تقول بسم الله اكتب أحسنتم ولماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعلي مثلا نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل ماذا الأصل في العمل نعم هو نعم. الأصل في العمل هو ماذا الأفعال أحسنتم الأفعال الأصل في العمل الأفعال ولهذا يعمل الفعل بدون شروط وما سواه من العوامل الإسمية فإنها تحتاج إلى شروط فإنها تحتاج إلى شروط وبارك الله فيكم طيب ولما قدرناه متأخرا ها؟ لما قدرناه متأخرا بسم الله أبدأ بسم الله أكتب لماذا آه للبداءه يعني التيمن بالبداءة باسم الله ليكون اسم الله تعالى هو المقدم وحق له ان يقدم نعم هذا اولا للتبرك نعم كذلك للتبرك ما شاء الله كذلك النقطه الثانيه لإفادة ماذا ها لإفادة ماذا ها لإفادة الحصر أحسنتم لإفادة الحصر وذلك لأن تأخير العامل ها لأن تأخير العامل يفيد ماذا في اللغه العربيه يفيد يفيد الحصر أحسنتم يفيد الحصر فان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر هنا يفيد الحصر بسم الله ابدا حصلته ها البدايه او الابتداء بسم الله تعالى فاذا قلت بسم الله اقرا تعين أنك هنا يظهر ها هنا يظهر الحصر تعين أنك تقرأ باسم الله لا باسم غيره. غيره لا باسم غيره لا باسم غيره ولهذا لما صارت القراءة باسم الشواهد وباسم الدكتوراه وباسم كذا وباسم كذا نزعت البركة من هذه القراءة ومن هذا العلم ولهذا نرى بأن الدكاتر لا حول ولا قوة إلا بله هم؟ هم من القطع بمكان، لكن واقعهم على الأمة الله المستعان. إذا تعين أنك تقرأ بسم الله لا بسم غيره، وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود، ولأنه لا يخطر في ذهن المبسمل إلا هذا التقدير. مثلا لو أنك سألت رجلا أو سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله بسم الله لقال بسم الله اتوضا بسم الله اتوضا الله مستهد نعم بسم الله أما اسمه؟ اسمه، فيقولون إنه مشتق من السمو وهو العلو، وهو العلو. وقيل مشتق كذلك من ماذا؟ أسمه مشتق من السمو وكذلك مشتق منه؟ السمة، أحسنتم من السمة، وهي العلامة. نعم، وهي العلامته. نعم. والاسم مهما كان اشتقاقه ها فانه يراد به هنا كل اسم من اسماء الله الحسنى باسم الله ها كل اسم من اسماء الله الحسنى أي انه لا يراد به اسم واحد بعينه مع أنه مفرد لأن القاعده أن المفرد المضاف يفيد العموم أن المفرد المضاف يفيد العموم، فبذلك يلزمنا من قولنا بسم الله أن يكون المعنى بكل اسم من أسماء الله الحسنى، بكل اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. ولهذا عندما تسمع القائل يقول بسم الله. لا يتبادر إلى الى ذهنك ها ها لا يتبادر او لا يخطر ببالك اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكر والحفيظ بل هو يريد العموم ويدل على ذلك أي على أن المفرد المضاف للعموم قوله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ها نظر منكفئ ولو كان المراد نعمة واحدة لقال لا تحصوها إذن فالمعنى بتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل والباء في قوله بسم الله أهي للاستعانة أم للمصاحبة؟ الباء هنا باسمه هي للاستعانة أم للمصاحبة هناك من قال الاستعانة وهناك من قال المصاحبة، ها من الذي قال للمصاحبة؟ من الذي قال, قال للمصاحبة؟ هناك من قال أنها للمصاحبة حتى إذا وجدتم هذا الأمر، لا يشكل عليكم. قال معتزلا، الله يكرمك. الزمخشائي تمام، ها الزمخشري نعم صاحب الكشاف طبعا تعرفون بأن, بأن الزمخشري معتزلي من المعتزلة وكتاب الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعيفها كل إنسان أن يعيفها حتى قال البلقيني ها أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش ما شاء الله بالمناقيش يعني ليس كل واحد يعرف هذه الاعتزاليات وهذه يدل على أنها خفية نعم لأن المعتزلين ينفون تأثير الفعل إلهي في فعل الإنسان لذلك قالوا المصاحبة نعم إذن الزمخشري رجح أن الباء للمصاحبة مع أن الظاهرة مع أن الظاهرة أنها للاستعانة لكنه رجح المصاحبة لماذا لأن المعتزل يرون أن الإنسان مستقل بعمله ضبط البلقيني بالضم بالضم شكرا الله عليك. بالضمي. احسنتم. نعم. بارك الله فيك. جزاكم <تصفيق> الله خير. <تصفيق> اذا قلنا بان الزمخشري يرجح ان الباء للمصاحبة. لماذا? لان المعتزل يرون ان الانسان مستقل مستقل بماذا؟ بعمله فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للإستعانة نعم من أجل فعل العبد اللهم استعان لكن لا شك أن المرادة بالباء هو ماذا؟ الاستعانة التي تصاحب كل فعل فهي في الأصل للاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول فعل إلى آخره. وقد تفيد معنى اخر وهو التبرك اذا لم تحمل او لم تحمل التبرك على اذا لم تحمل التبرك على اجتعانه ونقول كل مستعين بشيء فهو متبرك به تبرك به نعم بسم الله الله ولفظ ماذا لفظ لفظ ماذا الله لفظ الجلالة احسنت لفظ الجلالة نعم لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره وهو مشتق من ماذا الله مشتق من ماذا هذا الاسم مشتق نعم من الألوهية من ألهة نعم من ألهة مألوهية أله ويألهه نعم أحسنتم وأصله ماذا أصل الكلمة نعم ألهة فحذفت الهمزة آه ليس مشتقين عند البعض نعم وحذفت الهمزة وعوض عنها بأل فصارت الله الله م? الله وقيل أصله الإله وأن أل موجود في بنائه من الأصل وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس وأصلها الأناس وكما حذفت الهمزة من خير وشر ها؟ وأصلها أخير وأشر نعم ماذا قال سبويه في هذا الاسم هل تذكرون ماذا قال سبويه في هذا الاسم ماذا قال سبويه في هذا الاسم اعرف المعارف احسنت ما شاء الله إذا قال سبويه بان هذا الاسم هو اعرف المعارف هو اعرف المعارف ها يحكون عنه والله أعلم أن رؤية في المنام في الجنة فسئل عن سبب دخوله الجنة فقال بقوله بأن اسم الجلاله هو أعرف المعايش والله تعالى أعلم نسأل الله تعالى أن يكون من أهل الجنة <تصفيق> إذن فالله تعالى مأخودة يستأنس بها نعم يستأنس بها والله تعالى أعلم نعم يحتج بها لا يحتج بها بل يستأنس بها وهو كذلك نعم قلنا معنى الله ما أخذ من الألوهية وهي التعبد بحب وتعظيم ويقال اليه إليه أشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه فهي مشتقة من الألوهية وهي, المحب وهي, وهي المحبة والتعظيم طيب بسم الله الرحمن الرحمن تكون ماذا الرحمن بسم الله الرحمن م? الرحمن ما حكمها اللغوي صفه نعم ما شاء الله صفاتن نعم صفة اي نعت لفظ الجلاله نعم. وهذا النعت هو ايضا اسم من, من اسماء الله تعالى يدل على الرحمه م? والذين حدوا الرحمه تحدوها باثارها فمثلا عندما اقول انا ارحم الصغير فما هو معنى ارحم هل هو العطف ام الرفق به الجواب لا لأن العطف من آثار الرحمة وكذلك الرفق به من آثار الرحمة فالرحمة هي الرحمة فلا تستطيع أن تعرفها أو أن توضحها بأوضح من لفظها نعم بأوضح من لفظها إذن فالرحمة معلومة المعنى ومجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل ولكنها معلومة الآثار فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة وأما الرحيم فهو اسم متضمن للرحمة هل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟ قال بعض العلماء أنه بمعنى الرحمن وعلى هذا يكون مؤكدا لا كلاماً مستقلا. لكن بعض العلماء قالوا بأن المعنى يختلف ولا يمكن أن نقول أنه بمعنى الرحمن لوجهين أن الأصل في الكلام والتأسيس للتوكيد يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها فإننا نقول له إن الأصل أنها كلمة مستقلة تفيد معنا غير الأول نعم نعم تفيد معنا غير الأول وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة والأصل في الكلام عدم الزيادة تاني اختلاف بناية الكلمة الأولى وهي الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل والقاعدة في اللغة العربية أن اختلاف المبنى يدل على ماذا اختلاف المبنى يدل على ماذا ها يدل نعم على اختلاف المعنى احسنتم اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى نعم اذا لابد انه مختلف فما وجه الخلاف قال بعض العلماء ان الرحمن يدل على الرحمه العامه م? والرحيم يدل على الرحمه الخاصة لأن رحمة الله لأن رحمة الله جل وعلا نوعان في أمن الله في أمن الله يسر الله أماك ها فرحمة الله نوعان رحمة عامة ويجميع الخلقي ورحمة خاصة وهي للمؤمنين. وهي للمؤمنين كما جاء في قول الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما وقال بعضهم الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل فمعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة ذو الرحمة الواسعة والمرض بالرحيم يصل الضمّة إلى المرحوم، ها؟ يعني ذو الضمّة الواسلة، ذو الضمّة الواسلة، فيكون الرحمن ملاحظاً في الو... ملاحظاً أو ملاحظاً فيه في الوصف فيه الوصف، ها؟ نلاحظ في الرحمن الوصفة والرحيم نلاحظ فيه الفعل والقول الأقرب والله تعالى أعلم. أن القول الثاني هو أن الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل. هذا فيما يتعلق بالبسمة ثم قال المؤلف رحمة الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي خير نبي عسله. إذن نرجع الكلام بإني الله تعالى. في الصروع في شاحل متنى، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل منّا ومنكم وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجازيكم خيرا على مشاركتكم وفوائدهم ومتابعتكم ونسأله تعالى أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعني وإياكم بما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله أخر جزاء وتقبل الله منكم وشكر الله لكم دخولكم إلى هذه الغرف بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم إن شاء الله تعالى إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يخطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد المجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد المجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله o oh <coughs>